وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند رب ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون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 فَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ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 زمائِم يطَهِرَكُ بِهِ وَيهِبَ نكُم برجِزَ الشَّيطان وَيزهِبَ عَنكُم برجِزَ الشَّيطانِ وَلَغِّطَ عَ قُل بِكُم وَزَب بِتَبْهِ الْأَقْدَامِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا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 وَإِنْ تَعُودُونَ عُدْوَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب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 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم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 يا أيهَ الذيينَ آممَن ل تَخُ اللهَّه وَرَّسُول وَتَقُون أَم نَاتِكُم وَأَن وَاعْلَمُوا أَنَّ مَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَحْشَرُونَ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ على بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أَلاَ إِلَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ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 واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وَلِذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَمَا أَنزَلْنَا نزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع والله على كل شيء قدير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 ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم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 ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى اتْلَفِئَتَانِ نكَفَعَلاَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء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 ذالكا بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام من العباد كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فاخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ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 الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَالَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّ تَخَافًَاَّ مِنْ قَوْمٍ خِييانَةَم فَم بِذِلَيهِم على صَوَ إَِّ اللهََّ لَا يُحِبُّ الْقَائِن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 جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم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 تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنَّكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200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 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ان يعلم الله في يُكُم خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا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 إلا تفأَruوه taكm fit naُm في الأرض وفس kب.